أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا نالكم تبعا فهل انتم وذرلوا لله لمن عن فقالوا لَكُمْ للذين استكبروا انا عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْؤُنٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ سَوَاهٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اغْرِقُونِي مِنْ قَبْلَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هَٰذِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ رَّحْمَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثابت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء